الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه مدلل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 115. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون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 ألا إنهم هم الشفهاء ولكن لا يظلمون وَإِذَا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إِنَّمَا نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم وَيَمُدُّهُمْ في طغيانهم يعمهون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 الذي دعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثمرات رِزْقًا لكم. فلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نزلنا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فأتوا بِسُورَةٍ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 فقال أنبعوني بأسماء هؤلاء إِن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أنت العليم الحكيم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 وإذ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدَمُ اسكن أَنْتَ وزوجك الْجَنَّةَ وكلا منها رغدا حيث شئ وما ولا تقرب، ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 111. إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى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 اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخاشعين الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم ملاقوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 وَإِذْ فرقنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُوا العجل من بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عنكم مِنْ بَعْدِ ذلك لعلكم تَشْكُرُونَ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 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله فَأَخَذَتْكُمُ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 وإذ قلنا دخلوا هذه مِنْهَا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم فَأَنزَلْنَا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَإِذْ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصنها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 قالوا أتتخذنا هجوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنا يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إن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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرس مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضرب ببعضها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 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أَفَلَا تعقلون أَوَلَا يعلمون أَنَّ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 من كسب سيئة وأعاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَن تشهدون تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن فَإِنَّ قَتُلُونَ آَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقا مِنْكُمْ مِنْ ديارهم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم والعذوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ومن يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ويكفرون بِمَا وراءه وَيَكْفُرُونَ بِمَا مصدقا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لما معهم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 به إيمانكم إن كنتم مُؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الْآخِرَةُ عند الله خَالِصَةً من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل لا توضوا رهانكم إن كنتم صادقين بلى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 119. كَانَ ما كان لهم أن يدخلوها لَهُمْ خائفين الدُّنْيَا لهم في الدنيا خزي ولهم في وَلِلَّهِ عذاب عظيم 111. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والمكع السدود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَلْ هذا بَلَدًا آمِنًا وارزق أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ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 ووصى بها إِبْرَاهِيمُ بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فسيكفيكهم الله اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ونحن وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الذين أُوتُوا الكتاب ليعلمون أَنَّهُ الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أَتَيْتَ الذين أُوتُوا الكتاب بكل آيَةٍ ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم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 وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت 119. فولوا دواكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 نصيبتُوا قالوا إنّا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء وَالْأَرْضِ لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آدابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 فمن الضمر غير باغ ولا عاد فلا إِثْمَ عليه إِنَّ الله غفور رحيم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 ليس البر أن تولوا ودوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا, فليستجيبوا لِي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ احل لكم ليله الصيام الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون أَنفُسَكُمْ فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا, حتى يتبين لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الْأَبْيَضُ من الخيط الْأَسْوَدِ من الفجر ثم أثم الصيام إلى الليل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 111. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أَيَّامٍ فِي في الحج وسبعة إِذَا رَجَعْتُمْ رجعتم 112. تلك عشرة كاملة 113. ذلك لمن لم يكن الْحَرَامِ حاضر المسجد الحرام أَنَّ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رحيم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 وَمِنَ النَّاسِ من يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويشهد الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تولى سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفساد.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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فلينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إِسْرَائِيلَ كم آتيناهم من آيَةٍ بينة ومن يبذل نعمة الله من بعد ما جاءته فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم الْقِيَامَةِ والله يرزق من يشاء بغير حساب كَانَ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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين يرجون والذين الله والله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فيهما مَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنافع للناس لِلنَّاسِ وَإِثْمُ من أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل العفو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 ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعدبتكم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 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرس لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم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 إن فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا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 ولا يحل لكم ان تاكلوا مما اتيتمون شيئا الا ان يخاف الا ان يخاف يقيم ما حدود الله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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكون بمعروف أو سرحون بمعروف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 وإن أردتم أَن تسترضعوا أَوْلَادَكُمْ فلا جناح عليكم إِذَا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بما تعملون بصير والذين يتوفون من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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا قدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. ان لا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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسخة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن فيكم التابوت فيه سكينة, من ربكم وبقية فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وأآل هارون تحمله الملائكة.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 فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فَإِنَّهُ مني إلا من اغترف غُرْفَةً بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا طَاقَتْ لَنَا الْيَوْمَ بِجَانُوتِ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن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 ولو شاء الله ما قتت ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ي... 117. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 118. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إطراع في الدين قد تبين الرشد من الغي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 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت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 والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها قال لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عاما ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم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 وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة, كمثل جنة بربوة أصابها وابنون فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما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 سمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ضرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.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 تلحكمة فقدأوت يا خيرا كثيرا وما يذكر إلا أن الألباب وما نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبذوا الصدقات فنعم ما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون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 بسيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين أنفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وَعَلَانِيَةً فلهم أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أَثِيمٍ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وإن تبتم فلكم رؤوس أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَةٌ إِلَى ميسرة وَأَن تصدقوا خير لكم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 فليكتب وليملن الذي عليه الحق اللَّهَ الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن ان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اجله ذلكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة إلا أن تكون تدارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم دناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واتقوا اللَّهَ ويعلمكم اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ أنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة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 رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِنْ نسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين